الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له. ومن يضغل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 احبتي في الله في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قياما لا تكن مثل فلان هذه لفظه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح باسم من ينتقد لا تكن مثل فلان وهذه من عظمه النبي صلى الله عليه وسلم النصيحه انه لا يفضح ويصرح ابتداء فضل عن أنه لا مجرح وهذه آفة نعيشها في هذه الأيام إن من الناس ناسا يبحثون عن مسال اخوانهم يبحثون عن نقاط ضعفهم وإذا وجد فيك منقصا أو مسلبا كأنه غنيم غنيمة انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل قضيتنا موضوعنا كلامنا اليوم كان يقوم الليل فترك قيام الليل رجل كان نعلم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه ويصوم معه شيء عجيب هل هذا يرد أن رجلا عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه وتربى على يدي هل يمكن ان يقوم الليل ثم يترك ولد ولد هذا ما صرح, صرح به الحديث احتمال الفتور وارد على اي انسان بل احتمال السقوط وارد على اي انسان قال ربك ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن أشرقت لا ليحفظن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك قيل في التفسير نزلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم البعض قال إليه خاصة أي أنك يا محمد لئن أشرفت لا يحتفن عمل والبعض قالوا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود به امته ولكن في كل الحالات السؤال هنا بتوسع على عمل حق عشان يعرض يا مولانا بدل ما نشوف الصفوف توسع على عمل حق عشان يعرض عشان ما يختفي الرقاب لين يختفي الرقاب حرام وصعب. وقل روحي اليك ولاذين من قبلك لذيت اشرقت لا يحبطن عملك دعك بقى من الكلام التفسيري انا اريد ان اقف بك عند الايه دي لما هذه الايه نزلت على رسول الله على قلب ولقد روحي اليك من قبلك لذيت اشرقت لا يحبطن عملك تتخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفسه نزلت علي ولكن يقصد بها الأمة لا شك أنني لست انا المعني لا شك أنه لا يمكن أن أكون أنا ولا كيف نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هي دي القضية أنك في كثير تترفع أنا وانت ونبرئ أنفسنا مما خاف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم اننا وصلنا لما يقول في الحديث في براء وضرور من حديث معاذ واذا اردت بعبادك فتنه فقبضني اليك غير مفتون واذا اردت بعبادك فقبضني يتكلم على سبيل المجاز ولا الحقيقة لا الحقيقة خائف من الفتنة حقا هذه القضية الذي يجب أن يقف عندها الإنسان هل أنت خائف حقا على نفسك من نفسك كما قال ضيغم مالك خف من نفسك على نفسك على نفسك خائف حقيقة لا مجازا من الأخلاق خايف أن تضل خايف أن تفطر خايف أن تشرك اسمح لي ولا تنزعج أن تشرك أن تكفر وانت خف من ذلك واعمل خلاف ذلك تطوعت له نفسه نفسه قتل أخي نفسه خط من نفسك على نفسك نعم إن نفس عقبت كأوت من, من تخطاها دخل الجنة الأمر خطير كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مراه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بابلوا من أعمال سبعا وفي رواية بادروا بالأعمال فتنا كفط عدين خلينا في هذه الرواية بادروا بالأعمال فتنا كفط عدين يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي المرء فيها مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلا يجب أن أخاف على نفسي وصاحبك الذي يحبك يخوفك على نفسك قال الحسن البصري من أطال الأمل أساء العمل حقيقة أحبتي إن أخطر الامراض التي يمكن ان يعانيها الانسان في دينه دون ان يدري ان يفطر اخطر الامراض ان يبدا ايمانه يضعف خاصه اذا ترك نفسه لماديات الحياه والحياه في هذه الايام فتنها لا تنقطع فتن تدع الحليم حيرانا ان لم تثر في الدنيا بلا هدى وواعد وصديق اخ تختاره عامدا متعمدا أخي تختاره عامدا متعمدا يذكرك بالآخرة يخوفك على مستقبله ينصحك في لا إن لم يفعل الإنسان هذا فالفتنه اقرب له من نفسه هذه الحقيقة ايها الاخ المسلم الكريم انظر الى ابن مسعود انظر الى ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه فقالوا ما بك يا ابن مسعود؟ انت بتغير حب ابن مسعود؟ لا مش حق. مين يعرف مقادير الصحابه احنا بنجلهم نوقرهم لكن لا يعرف مقادير الصحابه حقا الا الله سبحانه وتعالى ورسوله الصحابه شيء آخر اختارهم الله ليحيطوا نبيه ثم من اولى الناس ان يكونوا مع خير الناس عبد الله بن مسعود كان يقرا القرآن والنعام على راسه حتى قطع ابو جهل اذنه اذن عبد الله بن مسعود وهو يقرا القران ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في وكان دقيق الجسم جدا عبد الله بن مسعود يعني وزنه ما يجيش حاجه و كيلو وقال رسول الله فيه صراحه لساقي بن مسعود اثقل عند الله في الميزان من جبل احد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن وم عبد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دعاءه يوافق دعاء الملائكة تؤمن على دعاء عبد الله بن مسعود ده شخص من الصحابة فما بالك بذلك الجيل العظيم الفريد الذي نهمل اهمالا شديدا في محاوله ان نعرفه عبد الله بن مسعود وجدوه يبكي فقالوا ما يبكيك يا ابن مسعود قال والله لرجوت ان اكون روى روت اعزك الله إخراج البعير، الروت الإخراج، وددت لو أكون روتا، ويقال لي يا عبد الله يا عبد ويغفر لي ذنب من ذنوب شوف الكلام إحساس. ذنب من ذنوب بسعود؟ كيف يفكر في ذنبه؟ وكيف أفكر أنا في ذنبي؟ مع العلم أن عقوبات الله لنا ظاهرة ذنوبنا، ونبحث في كل السبل للعلاج أو لا نبحث في أي سبل للعلاج؟ ونظر السبب الاصلي للمشكلة الا وهو غضب الله علينا المترتب على معاصينا ولكن يمكن هذه الحقيقه ابتداء فهو يريد ان ينكر الحق انكارا هذا لا يعني فرق العوامل الاخرى ان هناك ظلم على الناس لكن هذا الظلم بعيد عن يد الله أم قريب لابد أن هناك ظالمين تحكموا في رؤوس الناس هؤلاء الظالمون في قطة ذاه ينبعهم قلمة عارضه. بين معقوفين زي ما بيقولوا كده في الكتب بين قوسين لما سقطت الطائرة الروسية منذ عشرة أيام اللي كانت ذاهبه ها عشان تحتفل في حلب في, في سوريا عفواً وقبلها كدراع حلاصية في تحتفل مع البنود الروس بأعياد السنة الجديدة. وطبعاً قالوا حيحتفلوا الروس ارثوذكس في سبع يناير فكان إيه؟ يعني يبدو الاختفال كان حتستمر لأيامه شاهد ان الطائرة سقطت بعد تحليقها بدقائق بكل من علامت بها. وهذه يعني طائرة فيها من يعني في حكم المحاربين فنفرح بزموته لكن المشكلة هنا ايه او النقطة هنا ايه ان الله سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا ويوضح لنا امرا قد يكون هذا الامر غافل او نحن غافلين عنه ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد لم تصر منهم وان انتقم منهم طائره تحلق في الجو من سقطها قالوا يعني ليس هناك عمل ارهابي وليس هناك أنا في التحليلات كده فعل فاعل وانا بقراها قلت كذبتم بل فاعل واضح هو الله في فعل فاعل ازاي مفيش فعل فاعل من البشر لكن الفاعل طبعا هو الله سبحانه وتعالى إن الله يضرب لنا آية إن استقمنا لهز الله عروشهم هزا أما قال الله أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر مسيرة شهر قبل أن يلقى رسول الله عدوه. الرعب يقع في نفوس العدو لذلك ان هرقل خاف ان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك وعاد وديش هرقل كم اضعاف جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان بعض المشركين والمنافقين قالوا لقد غر محمد دينه دعا نحفين أيسعى لنقائك ركل ففر في ركل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقى ولكن القضية قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ولكن القضية إن تنصروا الله ينصركم حتى ويثبت اقدامكم فمنصر الله في نفسك ينصرك الله على ارضك ايها الاخ المسلم الكريم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول ليتني كنت روه ويقول الناس عبد الله انك روه لي ذنب من ذنوبي هذه القضيه إن القضية تحتاج إلى مراجعة نفس تحتاج إلى مراجعة نفس هل تريد الآخرة حقاً؟ هل خائف أن تحقاً؟ هل تراقب الله حقاً؟ عندئذ تاتي النجاة ربنا لا تؤخذنا إلى نهينا واختبنا ايها الاخ المسلم الكريم نعم في كثير من الاحيان اقول لنفسي ويقول لي بعض اخواني لا تخوفني بشرني وهل تولد البشرى الا من رحم الخوف لا تخوفني لماذا لا تريد ان تخاف لماذا لماذا تريد ان تنسى لماذا خف وراقب واعمل لاخرتك ايها الاخ المسلم الكريم نعم المراقبه المراقبه قيل في المراقبة علم القلب بقرب الرب أن يحس قلبك دائما أن الله قريب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في المتفق عليه لما قيل حديث جبريل ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى طب انزل درجه ده إلا كلام ترى فإن لم تكن ترى فهو يراك تخيل أن إنسان يستشعر في كل لحظة أن الله يرى ببساطة اليقصر طائمة كل لحظة وحس أن الله قريب منه. ناظر إليه مطلع عليه هكذا قال لك ربك في كتابك ألم يعلم بان الله يرى تفازي ذلك لما تنظرها على قلبك ألم يعلم بان الله يرى تعرف معظم معاصينا نستدر بها علي راجع كده معظم معاصيك هي التي لا يعرفها الناس وتتلاشى ان يعرفونها وتحاول ان تخفيها عنهم لما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحاله في وصف عجيب يدمي القلب قال استحي من الله والحديث صحيح عند أصحاب السنة الحديث ابن عمر قال استحي من الله شوف الحديث مديون من قبل استحي من الله كما تفتحي من رجل من صالح قوي انت في ذنوب تستحي أن تفعلها أمام من تجره وجبره أمام من توقره تخيل ان هذه الذنوب بعضنا لا يتورع ان يفعلها امام الله رب, أمام الله رب العالمين عشان كذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا ظاهره النص لكن باطنه الجسد استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومه المؤمن لا يمكن أن تفضل في المساله إلى هذا العكس المؤمن يعرف مكانه ربه سبحانه يوقره ويجله ويعمل لآخرة أحبتي من علم أن الله ناظر إليه وأن الآخرة قريبة منه قل إن الموت الذي تفضون منه فإنه هو ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده من علم ان غضب الله يوم القيامه ليس بعده غضب ولا قبله غضب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح على لسان الانبياء جميعا لقد غضب الله اليوم غضبا اللي هو يوم الحشر لم يغضب مكه قبله ولا بعده قبله ولا بعده يا اخي الذي يفهم كل هذا كيف يغفل وينسى ان الله ناظر اليه كيف يغفل عن اخرته عن محاسبه نفسه ابتداء كيف ينسى ان في رقبته عيالا وزوجا ان في رقبته اناسا قد يفهمون به قد يضيعون به قد يضلون به قد يهلكون به قد يسألون به يوم يسأل عنهم يوم القيامة طوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه وإذا حوصب لم يحاسب إلا على ذنوبه لينظر كل امرئ ما قدمت يداه أيها الأخو المسلم الكريم نعم انت الواعظ والمرشد ولا تلومن إلا نفسك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه المراقبة أن ترى أن الله يراك كما قالت برب الله بمصادر تذكر نفسك دائما خاصه في خلواتك أن الله يراك صح وانت بسك الفيس ومحدش شايف صح ولا لا الفيس انه يراك وان اصبعك الذي يعبث ممكن انشاهد وعلمك الذي تنفر ممكن تعمل ويكفي وانا اذكر نفسي والله بهذا المعنى واذكركم أنك استحيت واختبأت من كل البشر وبارست بالمعصية رب البشر يكفي هذا المعنى قال الرجل فعلت ذنوباً والله يراها فشهق فتنة بمجرد ان تصور أنه كان أمام الله عاصف إن المراقبة درجة قلب شديدة في ميدان لكن تحتاج إلى كت عمل تحتاج إلى يقظة الاخر اعمالي بينام ده بتنام ازاي يا مولانا ما تقوم تفوق نفسك تتوضا تتغير تتحرك اسمع الكلام ليه ليه وبعدين انزل اصحي وخلاص على كده القصه انك تاتي فتسمع <تصفيق> اني احبكم في الله ومن الحب تاتي شده محموده لخوف المحب على الحبيب اي خدمه احبتي في الله ان القضيه انت ماذا صانع بنفسك لن يبكي عليك احد الا تبكي على نفسك لن يحك جدك مثل ظهرك لن يهتم بك مثلك انت حتى ولدك حتى زوجك انت الاساس انت انت انظر ماذا قدمت يداك وماذا تصنع بنفسك ابو حبس كان يقول حرست نفسي عشر سنين ثم حرزتني نفسي عشر سنين ثم صرنا في حاله نحن محروسان فيها جميعا ان تحرس نفسك شوف النهاردة مشكله المشاكل حراسة الدنيا احرص الدنيا انا لا اقول لك افرقها ازهد بالعكس ولكن عندما تسعى الى الدنيا اوعى عيناك تنغمسان فيها عين على الدنيا وعين على الاخره اربح واكسب وابني وعمر وعينك على الآخرة نعم المال الصالح عند العبد الصالح افتقرت اصبر احتسب وعينك على الآخرة أيها الاخ المسلم الكريم تلك هي القضية كانت الاحنف بن قيس يضع يده على السراج المشتعل يضع يده على شبع كده. ده مريده أقول لك أجرم هذا. لو عدو روح تعمله لابنك يشوفك يعمل زيك الصغير نعمله هناك وبيلت يعني لوحده كده. ينفل عليك وعملها. آه زي ما بنقفل ونعمل حلات كده. تفهم؟ فهمت؟ ننفل ونعملها. كان الأحنف بن قيس يضع يده على السراج. فتحرقه النار فيشد دينه السرعه ويقول حس حس كلمه تقال من الالم ثم يقول ايتها النفس الخبيثه ان لم تصبري على نار الدنيا فكيف تصبري على نار الاخره تكربه عمليه بسيطه قد تعيد, الإنسان إلى قد تعيد الإنسان إلى وعي عندما يغيب الوعي لماذا يجب أن تخاف؟ عشان خلال الأسبوع سبع ايام فاربع وعشرين ساعة قل من يخوفك من الله ويذكرك من أخرى فأنت محتاج على الأقل في كل ساعه تذكر وتخاف اللهم اجعلنا خوفا منك ينجينا من النار اقول قول هذا واستغفر الله صلى الله وسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وبيه الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين بلغ الرساله وأدى الامانه ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهدت الله حق هذه حتى اتاه يقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه على أصحابه ور الميانين. ومن اتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد فلما ولي عمر بن عبد العزيز الاماره بعث الى سار. سالم بن عبد الله نعوم، فقال يا سالم إني أخاف، فقال له سالم إن كنت تخاف فنيع ما ذلك؟ إنما أخاف عليك ألا تخرج. إن كنت تخاف فلعن ما انما إنما أخاف عليك ألا تخاف وصلت اللهم اغفر بنا اللهم اصروا عيوبك اللهم اتولى أمامنا أحسن خلاصا اختم بالباقيات الصالحات أعمالك ارزقنا الحلالة والبارك لنا فيك باعب اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمقر آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها قبل الموت كوبة وعند الموت شهادة وبعد الموت روحا وراحا اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله اللهم احنا عليها امنا عليها ابعثنا عليها يوم يقوم الاشهاد رب العالمين اسقنا بيد حبيبنا شربه لا نظما بعدها ابدا لا تحرمنا يوم القيامه من النظر الى وجهك الكريم امين امين واخذ دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمه الله بالعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوه الى صلاهكم رحمكم الله في بعض التوالي اللي يعني بيكون معاهم اا موتوسيكلات سيارات او هذه الامور ان هو يمكنوا اخر شارع اداره الاعاده للاخوه وهم بيمشوا في الشارع واي يصلي حتى خارج المسجد فده في جزاء في ارجو اللي كلمه عطيتكم ولكن يجب ان يكون هذا في, في من اجل المسجد الله